تقوه وأطيعون. يوفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى جن مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون. قال رب إن قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا اصابعهم فيه اذانهم مستوشو ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلمت لهم واسررت لهم اسرارا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 عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وبكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وَقَد أَظَلُوا كَثِيرُونَ وَلَا تَزِدُ الظَّالِمِينَ إلَّا ضَلَالَةً مِمَّا خَطِيئَةَهُمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُونَا رَأَسَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَمْرًا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 ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم